بسم بس ملمن رہی او احمد اللہ الرحمن الرحمن علم علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بند والشجر يسجدان 119. والسماء رفعها ووضع الميزان 110. ألا تطروا في الميزان 111. واقلوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 112. والأرض وضعها للأنام 113. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 114. والحب ذو العصف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 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار شانت في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء 117. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. سنفروا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن إن استطعتم إن استطعتم أن من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي الا يَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُعَاظٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِ 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. هذه جهنم هذه التي يكذب بها المجرمون 114. يطوفون بينها وبين حميم آن 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. ولمن خاف مقام ربه جنتان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. ذوات فبأي آلاء ربكما تكذبان 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. فيهما من كل فاكهة زوجان 126. فبأي آلاء ربكما تكذبان 127. متكين على وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فين قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان 124. كأنهن الياقوت والمرجان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان 126. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدام متان فبأي آلاء ربكما تكذبان في ما عينانا الضاخه فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهَا فَاكهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهَا خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فِيهَا خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَن قُصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَقُمْ مِثْلُهُ مِنَ النَّاسِ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٍّ فَبِأَيِّ آلاء ربكما 116. متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. تبارك أصدر ربك ذي